هذه عند الجهمية وهو الذي يسير عليه كثير منها العلم في هذا الزمان أحكام الذهنية لا وجود لها في الخارج البته يعني كالكلي كما نقول كالكلي عند المناطق فيتعلمون ويدرسون سباب الردة من قال كذا كفر من جحد كفر لكن في التنزيل الواقع لا وجود له البته لأن كل من فعل ذلك فهو جاهل لو قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره قال ما اقتنعت قال أنت جاهل لا يكفرون هذا الذي يسير عليه هؤلاء المشركون عندئذ نقول هذا يعتبر من أفضل الباطل والنضال في هذا يكون به بهذا الاعتبار، فيجب على طالب العلم أن يتحرر من أقوال المعاصرين مطلقا دون استثناء، حتى بعض أهل العلم الذين هم على الجاد كبار العلم حصل عندهم خلل في مسائل عديدة مثل هذه مسائل، فيرجع طالب العلم بنفسه ويقرأ ما يتعلق به كتاب الردة والأسباب التي ذكرها أهل العلم. وأجمع عليها وثم أسباب لا شك أنه وقع فيها نزاع وليس البحث فيها يعني ليس كل سبب يعتبر من المكفرات يكون مجمعا عليه لكن الغالب الكثير يكون مجمعا عليه حينئذ المجمع عليه هذا لا خلاف فيه في كونه إذا تلبس به أنه لا يشترط فيه جهل البتة إلا فيما يتعلق بالمسائل الظاهر التي ذكرناها سابقا قال رحمه الله تعالى فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر وإنما أكثر من يشيع مثل هذه المسائل هم المرجع المرجعة بأنواعها إذا قال قائل لا إله إلا الله دخل في الإسلام مباشرة فدخل حينئذ حكموا عليه أنه دخل بيقين إذا لا يجوز أن يخرج إلا, إلا بيقين فمهما فعل من أفعال ومهما اعتقد من اعتقادات ومهما فعل مهما قال من أقوال لا يمكن إخراجه من الدين البتة إذن سيموت كأنه قطع له بالموت على الإسلام إذن يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم خطاب لمن إن الذين ارتدوا خطاب لمن وقد ارتدأ بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الردة في زمن الصحابة ماذا كانوا هؤلاء من أين, من أين أتى؟ لا المرتدون وكيف حكم الصحابة بكونهم أهل ردة هذا يدل على بطلان هذه المقولة تبه ولذلك ليس كل من قال بالعذر بالجهل في مسائل الشرك قصد المسألة من حيث ذاتها تبه لهذا بمعنى أنه قد يلبس بعض الجهمية هو يعتقد أنه لا كفر إلا بتكذيب أو باعتقاد هذا هو الغالب أنهم يعتقدون أن الكفر متعلق به بالتكذيب فلا كفر إلا بتكذيب، لكن لا يستطيع أن يصرح، يخاف، لأن كل حينئذٍ سي سي يصنفه في أي فرقة جهمية، يقول هذا جهمي، لكنه لا لا يصرح ولا يستطيع أن يصرح بكونه يعتقد هذا المعتقد، إلا بعض السفاه، الذين لا يبالون بأحد حينئذ يقول لا كفر إلا بتكذيب أو باعتقاد، لكن يتستر بها وأحسن ما يجعل هذا المذهب عمليا عنده هو مسألة العذور بالجحنية. لا يمكن أن يتأتى له أن يعمل بهذا في الحكم التنزيل على الناس إذا سئل لا, لا يستطع أن يقول لا هذا سبب الله تعالى إذا هو لم يكذب وإنما هو مصدق بكون البالي جل وعلا خالقا رازقا وبكون هذا هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن لم يكذب إذا مهما فعل حين ماذا سيصنع له قال التصديق باقين لم ينتفي حينئذ يبقى عنده إشكال سيقال بأنه جهمي لكن يقول لا هذا قاله جهلا إذن هو جاهل أقم عليه الحجة أقم عليه الحجة كيف تقام الحجة تتلو عليه الآيات والنصوص فإن أصر كفر هكذا. هذا لازم له لكن مع ذلك إذا تلع عليه وأقام عليه الحجة بل لو سمع ما سمع من الآيات سيستمر ويقول هو جاهل أيضا إذا ما صارت المسألة مبنية على العذر أكثر من يدندن حول هذه المسألة هم المرجع أو ونحن نقول المرجع جهمية باعتبار أن يفهم طالب العلم لأنهم في باب الإيمان يقررون مذهب المرجع وفي باب التكفير هم جهمية والله إن الجهم بن صفوان أحسن حالا منهم بكثير ويأتي إن شاء الله تعالى مقارنة بين هؤلاء المعاصرين الآن الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين وأكثرهم زنادق أنهم يسمون أنفسهم بالسلفيين والجهة الصفوان أحسن حالا منهم سيأتي إن شاء الله تعالى في محله فليس كل من قال أنه سلفي فهو سلفي تبي لهذا أكثرهم زنادق قال الشيخ عبد الله أبا أبو بطيم كما في الدرى الجزء العاشر صفحة 418 قال رحمه تعالى بل سمعت بعضهم حتى من يدعي النبوة لا يكفره يأتي يقول يوحى إليّ هكذا مسلم ينتسب إلى الإسلام ثم يأتي يقول أوحي إلي نزل علي جبريل يقول أنت جاهل كيف هذا هذا لا شك في كفر من لم يكفره لا شك في كفركم أنتم لم يكفرته. هذا مقطوع به ومع لماذا لأنه مصدق لأن مصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل لكن ادعى ماذا ادعى أنه نبي كيف تجتمع لا أدري قال أباب طير رحمه الله تعالى وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل, فعل فعلهم فهذا كفر عظيم تبي هذه مسألة مهمة جدا لأن الذي يزعم أن هذه الآيات لا تعم هذا مرتد عن إسلام. يجب أن نعتقد هذا قد تخاف تصرح مسألة أخرى لكن يجب أن نعتقد أنه كافر مرتد عن إسلاح بمعنى أنه إذا, إذا جاءت الآيات ولا أدري ماذا يقول كذلك في الآيات الواردة في من استهزأ بي نبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تعم او لا تعم؟ تعم كل من فعل الفعل كذلك ما يتعلق بي بالشنف قال رحمه الله تعالى وأما قول من يقول ان الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعله فهذا كفر عظيم يعني هذا يعتبر من النواقض تكذيب ليل النص مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل يعني حمار الله عز وجل بين أن الذي يفهم هو من له عقل ولذلك يقول في مواضع عديدة أفلا تعقلون أفلا, أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول من الذي يتدبر الذي عنده عقل والذي ليس عنده عقل لن يتدبر ولو حاول وسعه لن يفهم القرآن من أول إلى آخره يدل على أن من فعل هذا الفعل كافر مرتد عن ليس بمسلم وأنه مشرك وأن هذا هو عين الشر وأن القرآن ما نزل إلا من أجل هذه الشفاعة التي يطلبها هؤلاء من أوليائه فكيف تقول هؤلاء ما فعلوا, فعلوا فعله هذا مكابرة عين ما جاء في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا هو الذي عند عباد القبور الآن فكيف تفرق بين هذا وذاك هذا عجيب جدا تعلم أن المسألة مبنية على الهوى وليست على النص قال رحمه الله تعالى فهل يقول إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة